تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال هذا شهر القرآن هذا شهر الصيام أحيانا ربنا من تمام رحمته بنا إلى أن بلغنا شهر رمضان أفضل الشهور على الإطلاق شهر رمضان الذي من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم فيه تفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وفي شهر رمضان تغلق أبواب الجحيم نسأل الله أن يقينا سخطه وعذابه وفيه تصفد الشياطين مردة الجن نسأل الله أن يندينا من شرور الشياطين شياطين الجن والإنس وفي شهر رمضان ينادي مناد من قبل الله جل في علاه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لله جل وعلا في كل ليلة بل وفي كل يوم من أيام الشهر المبارك عتقاء لله من النار وذلك في كل ليلة وذلك في كل يوم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنتم بخير وصحة وسلامة وعافية حبيب الغالي أسأل الله أن يحفظكم وأن يرضى عني وعنكم في شهر القرآن في شهر الصيام يتسابق المؤمنون ويتسابق الصالحون وتتسابق المؤمنات الصالحات في طاعة الله عز وجل وأفضل ما نجتمع حوله في شهر القرآن القرآن أفضل الكلام على الإطلاق هذا شهر القرآن هذا شهر كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحتفي فيه بالقرآن أكثر من غيره من الشهور كان نبينا صلى الله عليه وسلم في كل يوم من أيام الشهر رمضان يلقى جبريل عليه السلام فيدارسه القران القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم مدرسة القرآن والاهتمام بالقرآن والإقبال على القرآن في أيام في كل أيامنا ولا سيما في أيام شهر القرآن. الاقبال عليه قراءة وتدبرا وتفكرا وإتلاوة وتفهما وعملا بما فيه فنحن إن شاء الله اللهم امين وأنتم بخير وسعادة حبيب الغالي أخي وليد اسال الله ان يحفظك وأن يرضى عني وعنك وعن جميع إخواننا إن شاء الله في هذا الموعد في كل يوم من أيام هذا الشهر الكريم المبارك في الساعة الخامسة إن شاء الله بعد العصر نلتقي ونجتمع حول مائدة القرآن وسيكون معنا ان شاء الله تأملات إيمانية في صورة كريمة جليلة من سور القرآن من كتاب ربنا أفضل الكتب على الإطلاق ونمهد لذلك ان شاء الله اللهم الله فيك حبيب الغد مقدمة اليوم نذكر فيها شيء من فضائل القرآن شيء من فضائل كتاب ربنا أفضل الكتب على الإطلاق خير الكلام أيها الأحبة خير الكلام بإجماع أهل الإسلام كلام الرحيم الرحمن وفضل كلام الله على غيره من الكلام كفضل الله على خلقه اسمعها مرة ثانية خير الكلام بإجماع أهل الإسلام كلام الرحيم الرحمن وفضل كلام الله جل وعلا على بقية الكلام كفضل الله على خلقه انظر فضل الله الخالق الرزاق المدبر الرحيم الرحمن الملك الرؤوف الرحيم جل في علاه على خلقه شبيغه فضل كلام الله على بقية الكلام أعذب الكلام وأصدق الكلام أنزله ربنا جل في علاه مباركا ليدبر العباد في آياته وكلمات القرآن منهج للسعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. الله اللهم امين وانتم بخير وصحة وسلامة وأسأل الله أن يعيده علي وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخير والأمن والسلامة والإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه كتاب الله جل وعلا أنزله الله جل وعلا ليكون منهج منهج للسعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. من أراد سعادة الدنيا والنعيم في الآخرة فعليه بالقرآن. فعليه بالقران قال ربنا جل جلاله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا يدبر خلي بالك. ما هي وظيفة المصحف؟ ليست وظيفة المصحف أن يوضع في علبة من القطيفة ولا أن يقدم جائزة لطفل في مسابقة ولا أن يكون على الرفوف يعلوه التراب ولا أن تزين به الجدران ولا مقدمات السيارات وظيفة المصحف اسمعها ممن أنزل هذا الكلام قال ربي وأحق القول قول ربي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليقرأ المسلم ما فيه ليتفكر في معاني ليتدبر ويتأمل ما فيه من الحكم والفوائد الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال ربنا جل في علاه عن المصحف عن هذا الكتاب المبارك قال ربنا جل جلاله أنه سبب للأمن والأمان والسكينه والطمأنين قال ربنا جل في علاه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب القلوب التي يعتريها اللي تشتت والفكر والتعب إلا ما تحل فيها الطمأنينة وتتنزل عليها السكينة بهذا الكتاب المبارك قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا يقينا ألا بذكر الله وأفضل الذكر على الإطلاق كلام الله جل في علا أفضل الذكر على الإطلاق كلام الله قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب فنسأل الله أن يملأ قلوبنا طمأنينة وسكينه بالقرآن العظيم وأن يجعله جل في علا ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا القرآن العظيم أهل هذا الكتاب أهل هذا الكتاب اهل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى اعرف بقى على الحقيقه من هم اهل الله من هم اهل الله هل تحب أن تكون من أهل الله إنه من تولى من تولاه الله كان من المفلحين كان من السعداء في الدنيا والمتنعمين في الآخرة أهل الله هم أهل هذا القرآن بشهادة من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس وخاصة أهل القرآن هم أهل الله وخاصته اسمع ثانية أهل القرآن الذين يقرؤون القرآن وتدبرون فيه وتفهمون آياتي وأعملون بما فيه أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ما اشرف تلك المنزلة الله مأمين وأنت <تصفيق> طيب وبخير وأسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك حبيب الغالي طه. بل أفضل الناس، وخير الناس، قال صلى الله عليه وسلم خيركم. أفضل الناس خيركم. من تعلم القرآن وعلم اللي بيتعلم القرآن اللي بيعلم القرآن خير الناس. ليس خير الناس اقواهم ولا أشهرهم ولا أغناغم. إنما خيركم من تعلم القرآن وعلم هذا الكتاب يهدي لكل خير وينهى عن كل شر هذا القرآن يأمر ويهدي ويدل على كل خير وينهى عن كل شر قال ربي جل في علاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في العبادات والأخلاق والمعاملة في كل شيء الذي يهدي للأفضل والاقوم القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا كبيرا نسأل الله لا يحرمنا من فضله هذا الكتاب هو الكتاب على الحقيقة هذا الكتاب ليس فيه ريب ولا شك هذا القرآن العظيم قال عنه رب العالمين الفلاميم ذلك الكتاب هذا هو الكتاب حقا إذا أردت أن تشير إلى كتاب من بين الكتب لتقول هذا هو الكتاب على الحقيقة هذا الذي يستحق أن يقال عنه كتاب اسمع لكلام الله ألف لام ذلك الكتاب وبالوصل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه ليس فيه إلا الهدى ليس فيه إلا اليقين بعيد كل البعد عن الريب وعن الشكوك قال رب العالمين عن نفر من الجن نفر من الجن لما سمعوا القراءه قراءة خير الأولين والآخير نبينا صلى الله عليه وسلم لما صرف رب العالمين إليه نفر من الجن يستمعون لهذا القرآن وتلك الآيات قال الجن لما رجعوا إلى أقوامهم إنا سمعنا قرآنا عجبا إيه من أي ناحية العجب الذي عجبتم لما سمعتم هذا القرآن اذكروا لنا ناحية أو جانب من جوانب ما تعجبتم من أجل من هذا القرآن إن سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد هذا الكتاب أيها المسلمون أيها المسلمون هذا الكتاب فيه خبر من قبلنا وفيه نبأ من بعدنا وفيه حكم ما بيننا هذا الكتاب هو الفصل ليس بالهزل ما تركه من جبار إلا قصمه الله ومن ابتغى أراد الهداء في غيره في غير القرآن اضله الله من؟ ابتغى وأراد الهداية في غير القرآن كتاب الهدايه ويء الرشاد الله جل في علاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين أهل القرآن الذين يقبلون على القرآن ويقرؤون القرآن ويتدرسون القرآن ويتفهمون القرآن ويتدبرون في آياته ويعملون أحكامه أهل القرآن يرفعهم الله إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورق ورتل اقرا ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا خلي بالك فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها اقرا ورق احنا علمنا ان الجنة درجات وإن النار عياذا بلا دركات نسال الله جنته ونعوذ به من ناره صاحب القران قارئ القرآن المتدبر في احكام القرآن الذي يتدارس القرآن الذي يقبل على كتاب الله جل في علاه يقال له يوم القيامة اقرا ورق مع كل ايه يرق اقرا ورق ورتل كما كنت ترتل هنا السر خلي بالك هنا السر من الذي يسمع هذا الكلام قيل له كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقرأها هذا الكتاب يشفع لصاحبه يوم القيامه فكن من اهله قال نبينا صلى الله عليه وسلم اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اسمع مرة ثانية يا أيها المسلمون يا أهل القرآن ويا أهل الإيمان يقول لكم من أنزل عليه القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ونحن في شهر الصيام <تصفيق> قال نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يوم القيامة هذا القرآن إذا كنت من أهله يحاج لك عند الله ويشفع لك عند الله نسأل الله ان يجعلنا جميعا من أهل القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به حسنة والحسنه بعشر امثالها أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها الحرف الواحد بحسنة هو ممكن للمسلم ذكرت ذلك كثيرا يأتي يوم القيامة وتستوي كفة الحسنات مع كفة السيئات وهو يحتاج جالي حسنة واحدة الحسنة دي ماذا تكلفه؟ تكلفه جزء من الثانية يحتاج إنه يرجع للدنيا علشان يفتح المصحف علشان يقرأ حرف واحد ألف بكم؟ بحسنة والحسنة بعشر أمثالها سبحان الله أما إني لا أقول ألف لا م حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كم؟ فرطنا في عشرات بل مئات بل آلاف الحسنات بل آلاف الحسنات هذا القرآن هذا المصحب الوجه الواحد الصفحة الواحدة فيها 15 سطر السطر الواحد في المتوسط 30, حس 30 حرف يعني يقل او يزيد وفي الأغلب يزيد 30 حرف في في حسنه يبقى بثلاثين 30 حسنه والحسنه بعشر امثالها يعني السطر الواحد ب 450 حسن لما تحسب في 15 سطر الوجه ده بياخد في ايدك من الوقت دقيقة دقيقتان ثواني 10 دقائق, دقائق لا يأخذ هذا الوقت ابدا, أبداً ومع ذلك 4500 حسنه في عشر دقائق كم فرطنا في كثير وكثير من الحسنات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسال الله أن لا بتقصيرنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد حسدنا بمعنى الغبطة في الشيء يستحق ان انت تغبط غيرك عليه وتتمنى أن يكون عندك إلا في اثنتين قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقراه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه يعني في سبيل الله اناء الليل وآناء النهار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يغدو احدكم الى بيت من بيوت الله فيقرأ او يتعلم ايه خير له من ناقه وايتين يقرؤهما او يتعلم شيئا من معانيهما خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع وخير من اعدادهن من الابل خير من أعدادهن من الإبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة في زمان الاضطراب والتشتت نزلت عليهم السكينة اجتمعوا حول هذا الكتاب حول هذا القرآن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وأعظم ذلك قال وذكرهم الله في من عنده لما تكون بتقرأ القرآن أو بتتدارس آيات من القرآن أو بتتعلم شيء من معاني القرآن يذكرك الملك الجليل في من عنده في الملأ الأعلى في السماوات العلى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داعيا بالخير لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التويل تاويل آيات القرآن فجعله الله حبر الأمة وترجمان القرآن كان عمر رضي الله عنه يدنيه ويقربه ويجلس مع الأكابر أهل بدر العلماء كبار الصحابة مع كون ابن عباس صغيرة لكن لفهم أعطاه الله اياه في القرآن إجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن ونحن في شهر القرآن ونحن في شهر الصيام كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلقاه جبريل كل يوم يدارسه القرآن يدارسه القران كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع القرآن من غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا القرآن رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا تدارس القرآن والتفكر والتدبر فيها والعمل بما فيها في كل وقت ولا سيما وخصوصا في شهر القرآن ان شاء الله لنا لقاء يومي في الخامسة عصرا من كل يوم إن شاء الله طوال شهر القرآن وشهر الصيام حول صورة بن النضير صورة الحشرة ننظر في آياتها نسأل الله أن ينفعنا بما في كتاب العظيم قولوا آمين نسأل الله أن يعيننا على الصيام والقيام وعمل الصالحات نسأل الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يجمعنا دائما وأبدا بالخير وعلى الخير أحبكم في الله أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى خير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس على إخوانا على سرور متقابلين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إلى لقاء متجدد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته